Once the back to me k a اَمَرَ اَن لَّا تَعْبُدُوا اِلاَّ اِلٰهًا ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ولكن and well, call oh.